بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتبت الموحدين بالبحر الكريم بسولة تقديم الشيخ الرصيفي حفظ الله وعالم شرح يشارك كتابه شرح كتابه شرح كتابه ملارات التقربين في عقل الموحدين واليوم بإن الله تعالى الشيخ يشرح من كتابه الدرس أو يعني نحن في الدرس الخامس عشر من شرح كتاب الشيخ خبز الله وراه. وهذا في السبت السادس عشر من شوال الأول ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون هجري الموافق العاشر من ديسمبر ألفين واثنين وعشرين ميلادي. The brother Mahdi Publications of Egypt announced a continuation of the classes on the book of Sheikh Al-Albani Named Beacons of Light. And the Sheikh will be continuing explaining from his own book. And today, with the class number 15, on the day of Saturday, the 16th of Jumadi Al Awal, 1444, Hijri, corresponding to the 10th of December 2022, twenty-two day of Adam Mashpur Alhamdulillah.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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذل الله وإياكم من عذاب النار أما بعد تكلمنا في اللقاء السابق أن الله عز وجل جعل العقل آلة للهدى وسبيل إليه وقضنا بالعقل هنا العقل الغريزي الجبلي الصريح هذا العقل خلقه الله عز وجل ولا يمكن لمخلوق خلقه الله عز وجل ان يكون مخالفا لمراد الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هيئه لحبه ومعرفته والوصول اليه وجبله على ذلك هذا هو العقل الصريح اما العقل الكتبي فهو العقل النظري الذي يجتمع فيه الخطا والصواب والحق والباطل فمن ميز الحق من الباطل والنافع من الضار واختار سبيل الله سبحانه وتعالى فقد توافق مع العقل الطريح الجبلي الفطري وهو ناجر بإذن الله تبارك وتعالى من عذاب الله ومن لم يكن عقله الكسبي النظري صريحا فهو في ظلمات الغي والضلال كشان الذين قال الله عز وجل فيهم ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده يعني افئده يعني قلوبا للتعقل وللتصور والادراك هل انتفعوا بها قال تعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فهؤلاء ما استطاعوا أن يصلوا الى التوفيق مع العلم أن أدوات الفهم والدلالة على الحق متيسره لهم وذلك قد تجد الرجل عبقريا في علوم الطب والفلك والحساب والجيولوجيا والذرة ولكنه حمار في أمر نفسه وفي أمر دينه مجنون لا يعقل ولا يفهم لان الله عز وجل حرمه من التوفيق قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون يعني ما كانوا يوفقون مع العلم ان الله عز وجل اعطاهم الات السمع والات العقل وآلات الفهم ولكنهم حرموا التوفيق اهل النار عرفوا انهم ضلوا من وجهين الوجه الاول انهم لم يسمعوا كلام الرسل والانبياء وهم اصحاب البراهين والحجج الناصعه الكافيه في الدلاله على الحق كما أنهم لم يعقلوا يعني لم يسمعوا ولم يعقلوا اذا العقل سبيل إلى الفهم أو سبيل إلى حفظ السمع كما أن السمع سبيل إلى بيان ادله النظر والاستدلال والفهم وكما قلنا ان كل دليل سمعي هو دليل عقلي والدليل العقلي خادم للنص النبوي وليس مقدما عليه ونحن نقول عرفنا الله عز وجل بما عرفنا هو به عرفنا الله بالله وقد أقام الله الحجاج في الكون فعرفناه بعقولنا وفتراتنا وعرفناه بخلق السماوات والأرض وعرفناه بالادله الحسيه في استجابه دعاء المستغيثين والمضطرين كان الناس يذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخصب على المنبر والجو حار والسماء صافيه وليس في السماء قطعة سحاب قزعة قطعة سحاب فيقولون يا رسول الله كما ذهب الرجل العربي هلكت الزروع هلكت الماشية ادعو الله أن يسقينا فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله تبارك وتعالى حتى يرى بياض إبطيه ويقول اللهم اغثنا اللهم اغثنا فيتجمع, فيتجمع السحاب من المشارق والمغارب في السماء ومن الشمال والجنوب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل المطر اسبوعا كاملا فكان الصحابه يقولون للمنافقين اليس في ذلك آية اما رايتم استجابة الله لرسوله وليس في السماء قطعه سحاب كيف تجمعت السحب بدعاء النبي أليس هذا دليلا على أن الله سميع الدعاء وعلى أن الله مجيب دعاء المقترين والمستغيثين قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قمطه وينشر رحمته وهو الولي الكبير الله سبحانه وتعالى هو الولي جل جلاله فالمعارف كثيرة الدالة معجزات الرسل الأنبياء والقرائن المحيطة بذلك والتي تميز الصادق من الكاذب والتي لا تلتبس إلا على أحمق إلا على أحمق الناس عقلا وفهما كما قلنا من قبل وقد كان الرجل يأتيه من البادية ويسأله الله أرسلك بهذا فيقول اللهم نعم فيقول آمنت بما جئت به ظهرت أنوار النبوة في وجهه صلى الله عليه وسلم وفي كلامه ففي دعوته الى التوحيد وفي صدقه وفي امانته فكيف يكون رجل ارسله الله بهذه الصفات ويعرض الناس عنه القضيه ليست بحاجه الى اقوال الفلاسفه ومشاهد الفلاسفه ولا بحاجة إلى إثبات الأعراض والجواهر لمعرفة الحادث من القديم فالله عز وجل هو الصانع والصنعة تدل على الصانع والصنعة تدل على الصانع والصانع لا بد أن يكون مفاركا لمصنوعه كما أن العلة بد أن تكون مفارقة لمعلولها لا يمكن أن تكون السيارة هي نفس الرجل الذي صنعها ولا الرجل الذي صنع السيارة هو نفس السيارة لا بد أن تختلف الصنعة عن الصانع والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى ولذلك معرفة الربوبية ثابتة في الفطرة وفي القلب وشهادة أن لا إله الا الله محمد رسول الله كما قلنا متضمنة لجميع اقسام التوحيد العلمي الخبلي متعلق بأسماء والصفات والربوبية والقضي الارادي المتعلق بالتعبد نقول توحيد الالوهيه نسبة إلى الله وتوحيد العبادة نسبه إلى العباد فكل من قال لا إله إلا الله فهو يشهد بعباده الله المت... إفراد الله بالعبادة المتضمنة لربوبية الله وكمال أسماء وصفاته سبحانه وتعالى وهذا أمر لم ينكره إلا شواذ البشر والشاذ الملحد لا حكم له يعني الشاذ مجهول لا قيمة له ولا وزن له يعني لا يحتاج إلى أن ترهق نفسك معه لانه حمار بل هو أضل من الحمير والبقائم كمثل الحمار يحمل أدفاع هو كالرجل يحمل او كالحمار يحمل التبن والبرثيم والعلف على ظهره ولا يستطيع أن ياكل منه ولا أن ينتفع به وهكذا الملاحده عطلوا الصنعه عن الطامع ولم يعبأوا بشواهد العقل الصريحة، ولا بمعجزات الرسل والأنبياء. المعجزات، الخوارق التي خالفت النظم والطبائع والقوة الكونية، يعني أن تتحول عصا موسى وهي من النبات إلى حية فتحة هذه مخالفة للطبائع. والنظم والقوانين الموجوده هذه ايه من ايات الله ان يشير المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الى الطير المصور من الطين فيكون طيرا باذن الله هذه ايه من عند الله وهو ينسبها الى الله ولا ينسبها الى نفسه أن ينادي إبراهيم على الطير المقطع فيأتيه مجموعا بين يديه كامل الخلقة هذه آية من ايه الله أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى إلى موضع يسمع فيه صارث أقلام الفضاء القضاء هذه آية من ايه الله أن يأكر الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، ثم يعود واصفا المسجد الأقصى وواصفا الطرق التي مر بها ولم يرها من قبل، فهذه آية من آيات الله أن يخرج الله ناقة من الجبل آية من آيات الله، وهكذا كل الآيات. التي جاء بها موسى وعيسى وابراهيم عليه السلام يدخل النار ولا يحترق فيها آية من ايات الله ونوح عليه السلام يصنع الفلك في الصحراء وهذا مخالف لعادات البشر ويتعجبون كيف يصنع هذا الرجل السفينه في الصحراء والسفينة تحتاج إلى دفعة وحركة تزل إلى الماء فمن الذي سيدفع هذه السفينة في الصحراء ومن الذي يحملها حتى تصل إلى الماء لم يتفكروا أنه جاء بايه من عند الله في الدعوة إلى التوحيد وأن الله ناصره فيأتي الماء من تحت السفينة في الصحراء إذ تتفجر الأرض عيوناً وتنزل من السماء أمطار أمطار ويلتقي الماء على أمر قد قدر ويحمله الله على ذات الواح وجسر تجري بعين الله تجري بأعيننا على مرء منا بأعيننا وعلى رعاية وهو لازم لوازم إثبات العين لله عز وجل هل نظر الملحدة إلى معجزات الرسل الأنبياء إنهم لن ينظروا إلى الكون ولا إلى الآيات الكونية الماء الماء يصعد في النخيل إلى أعلى ويقاوم جاذبية الأرض فما هو الشيء الذي جعله الله في هذه النفلة حتى جذب الماء بقوة أشد من جاذبية الأرض للماء فيرتفع الماء بالضغط وينتقل طبقة طبقة بالجوازب الإلكترونية بين ذرات الماء وجوانب القنوات التي صنعها الله عز وجل في النقل حتى يرتفع الماء إلى أعلى فياتي بهذا الثمر الذي جعل الله عز وجل فيه طعاما للشاكرين كيف يرتفع هذا الماء دون أن يكون هناك مواتير لضغط الماء ولا لضخ الماء إنه يرتفع بأمر الله كيف يقاوم الجاذبية إنه يقاومها بأمر الله فهذه ايات ومعجزات خلقها الله عز وجل لم ينظر إلى ذلك لم ينظر إلى تنوع المخلوقات واختلاف صورها وأشكالها خلق الله الطيره صورا واشكالا والحيتان في البحار صورا واشكالا والزهور والنباتات صورا واشكالا وبني البشر خلقهم الله صورا واشكالا ولغات متنوعه وعادات وطبائع مختلفه مع العلم ان اصلها اي هذه المخلوقات من ماء وأصل أشجار المتنوعة من ماء صنوان وغير صنوان يبقى بماء واحد يعني من فرع وفروع متنوعة وأشكال وصور متعددة ويسقى بماء واحد ويأتي بثمرات مختلفة ألوانها ويخرج الله عز وجل ابدا من بين فرط ودم سائغا للشاربين ويخرج الله عسلا مختلف الالوان فيه شفاء للناس ايات بينات في الوجود خلقها الله عز وجل دالة على عظمته لا يمكن أن ترد إلى تسلسل المؤثرين ما هو تسلسل المؤثرين يعني يقولون هذا السبب أدى إلى هذا السبب ثم هذا السبب أدى إلى هذا السبب بقوة الطبيعة دون أن يكون هناك مشيئ لله عز وجل كان النبي يرد على من يقولون ذلك ويقول لهم وكيف جاء السبب الأول فمن الذي خلق الأول إذا كنتم تقولون إن هذا السبب أدى إلى هذا السبب وهذا السبب أدى إلى هذا السبب هذا تسلسل دون أن يكون هناك مشيئ لله عز وجل في انتقاله من مرحلة إلى مرحلة فمن الذي جاء بالسبب الأول جاء بسبب مشيئة من الله كن فيكون وبسبب إرادته المتنوعة وحكمته البالغة لأن الله تعالى رتب الخلق على مشيئته وإرادته وليست الأسباب تنتقل بذاتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عجوى ولا صيرة يعني ليست الأسباب تنتقل بذاتها إنما تنتقل بإذن الله وما من ذرة في الكون تتحرك إلا بولاية من الله وتكوين وتخليق من الله سبحانه وتعالى لو أنك سألت لماذا هلك أولئك الملاحدة الملاحدة عجزوا عن تصور ذات الله سبحانه وتعالى أرادوا أن يتصوروا ذات الله بعقولهم، وذات الله لا تندرج تحت تصور العقل ولا الفكر ولا الفهم ولا التخيل يعني لا يقدر أحد أن يتصور ذات الله سبحانه وتعالى هم أرادوا أن يتصوروا ذات الله فلما عددوا عن ذلك لم يقبلوا أن يرد هذا الخلق إلى الله لأن الخلق عظيم وجليل وفيه آيات لا يستطيع أحد مهما كان أن يجحدها ومع كفرة الآيات في الكون ومع عجزهم على أن يتصوروا عظمة الله كفروا بالله عز وجل ونسبوا هذا الكون العظيم المنظم إلى الصدفة إلى لا شيء وهي شيء مرادف للعدم. يعني فروا من عبادة الله إلى عبادة العدم كما قال ابن القيم رحمه الله فروا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان عبدوا أنفسهم من دون الله واستحلوا المحرمات واستذلهم الشيطان بما كفروا استعظموا على الله عز وجل ان يخلق هذا الخلق وهو عليه هين وان يعيده وهو عليه هين سبحانه وتعالى استعظموا ذلك على الله فنسبه الى العدم وهل العدم يستطيع ان يوجد شيئا هو لا شيء اصلا الصدفه عدم لا شيء والعدم لا شيء العدم لا شيء فكيف يكون بلا شيء كيف يكون من لا شيء أن يكون خالقا لشيء وهو عدم ومنهم من نسب الخلق إلى قوة الطبيعه وهو الذي قصد به حركات النجوم والكواكب المؤثرة عندهم في العالم السفلي وايجاد الخلق وهناك مجموعة من الحمير والبهائم جعلوا أطل الخلية واحدة تنوع منها جميع المخلوقات باختلاف صورها وأشكالها فقالوا خلية واحدة بكتيريا بخليه واحده خرج منها القرد والقرد انشقت وتحولت واصبحت انسانا والحدث في هذا الامر أن القرد تحولت نتيجه لطفره يقولون وقعت الى صوره مختلفه عنها ليست موجوده فيها بينما هذه التفرة لم تلحق كل القردة فبقيت القردة موجودة على وجه الأرض زالت موجوده فلماذا لم يستطيع الاجابه على هذا السؤال لما وقعت التفرة وقعت على بعض القردة ولم تقع على البعض الآخر وهناك حمير من هؤلاء قال قائلهم إن أصل الإنسان شيء حقير مثل الديناصورات بدأت تتطور والديناسور كانت موجوده إلى عهد قريب وانقرضت وكيف تتطور إلى صور متنوعة وأشكال مختلفة عن حقيقتها التي كانت عليها أو التي خلقها الله عز وجل عليه كيف بهذه الصور المتنوعة أن تأتي من شيء واحد له صورة معروفة معلومة كل ذلك انقياد لوثاوز الشياطين خربوا معهم مع الشياطين واستذلوهم واخرجوا يسالونهم عن هذا الخلق إذا كان الله قد خلق هذا الخلق فقد خلق الله وهذا سؤال باطل لأن الخالق لا يكون مخلوقا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر كان الملاحده يذهبون الى الامام ابي حنيفه رحمه الله عليه ويقولون له كيف لا يكون قبل الله شيء لماذا لا يكون له خالق خلق فقال لهم هل تعرفون العدد الحسابي؟ قالوا نعم قالوا أي شيء قبل الأربعة قال الثلاثة قال وأي شيء قبل الثلاثة؟ قال الاثنين. قال وأي شيء قبل الاثنين؟ قال الواحد. قال وأي شيء قبل الواحد؟ قال لا شيء قبل الواحد. قال إذا كان العدد الحسابي لا شيء قبله فكيف يكون الله سبحانه على شيء قبله؟ كيف يكون لله شيء قبله؟ الله واحد ولا شيء قبله عظيم جبار السماوات والأرض تزل له رقاب الجبابرة جابر عثرات المنكسرين العلي الأعلى الذي لا تناله الأيدي الجبار الذي يحكم ما يريد سبحانه وتعالى الذي تخضع له الخلاق جميعا رب العالمين هؤلاء لما عددوا عن طربي وقطع التسلسل في سؤال الشياطين استمروا وتدربوا في التسلسل ولم يقطعوا التسلسل الشيطاني ولو أنه سبح الله وعظموا الله واستعاذ من شر الشياطين كما امر النبي صلى الله عليه وسلم لانجاههم الله ولكنهم صاروا عبيدا للشياطين بدلا من أن يكونوا عبادا لله وقد حذرنا الإسلام والآئمة من أن نتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في ذاته ومن المتيقن عند سائر العقلاء ان عدم معرفه كنه الشيء ليس دليلا على عدم وجوده يعني فرضا اننا لا نعرف كنه الله ولا صوره الله ولا مهية الله هل يعني ذلك عدم وجوده كلا فهناك موجودات لا ترى في الكون وهي ثابتة عند العقلاء من اثارها وهناك موجودات لا يتصور كلها ولكنها موجوده فهي ثابته بثبوت اثارها ولن ينكرها احد فالصوت لا يرى وهو موجود وهذه الأشعة الموجودة في الكون من حولنا وهي موجودة حقيقة ولها تأثير قاتل ومميت أشعة ذرية وأشعة الفا وأشعة بيتا بل هناك أصوات لا تستطيع آزاننا أن تسمعها باتفاق العقلاء يسمعها الكلاب وتسمعها البهائم بل إن تراخى الكفار في القبور لا يسمعه الإنس والجن وإنما تسمعه البهائم والكائنات وجميع الكائنات التي خلقها الله وتفزع منها فلا حاجة للناس بقواعد النظر والاستدلال التي, التي اخترعها المتكلمه وقد قال الله عز وجل لنبي اكرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ولم يكن له أنظر واستدل على طريقه الفلاسفة والمتكلمه وأرسل النبي معاذ إلى اليمن قال ان يكن اول ما تدعون اليه الا ان وحدوا الله فالقران كاف وحجه الله كافيه ومن عنده شك في الدين فالمضر له الادله والبراهين بعيدا عن الطرق الفلسفيه التي تاخذه في الانحراف عن دين الاسلام نبين لكل شاك أو ملحد الأدلة والبراهين التي نصبها الله في الكون ليعود إلى الله عز وجل قال تعالى سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفب ربك أنه على كل شيء شهيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته